بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت في أدنى الأرض وهم من بعد ظلبهم سيغلبون في بضع سنين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 كَثيرا مِنَ النَّاسِ بِالْقَائِلِ رَبِّي هُوَ كَافٍ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرُ, وعمرها أكثر من نَرَوْها وَجَاءَتْهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَنَّ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ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 117. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 118. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 119. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد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 لِيَكُونُوا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 فِي ذَلِكَ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي به الأرض بعد موتها فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخُورُونَ وَلَهُ مَا 117. كل له قانتون 118. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه 119. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أَرَأْبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّنَ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتم فيه سواء يَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَن تُنْفَسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمُ غَيْرَ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مِن أَضَلَّ الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فقر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم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 اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرِجْلِهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ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 في ذلك لايات لقوم يؤمنون فاتى ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما اتيتم في اموال الناس فلا يرضو عند الله وما اتيت من زكاه تريدون وجه الله تريدون وجه الله فاولائك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم 122. ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من سبحانه 117. فأقم وجنك للدين والأداد في البرن والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 118. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان قَيِّمِ مِثْقَالَ إِنْ يَتَّقِ أَحَدٌ يَأْتِ يَوْمًا لَا مردَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمنوا الصالحات من إنه لا يحب الكافرين ومن اياتي ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وَلُذيقَ كُمِّ رحمَتِهِ وَلتَجرِي الفُلْخ بِأَمْرِ وَلتَ بتَغُومِ فَضْنِهِ وَلعََّكُمْ تَشكُرُون وَل قَد أَْسَ النام قَلِكَسُلًا إِلَ قَوْمِه فَجاء أُهُ بِالبَنات فمن من الذين اجرموا وكان حطاً علينا نصل المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبسطه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا وَيَجْعَلُهُ قِطَعًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ذالكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ثَرَّانَ أَصْفَرَّ لَظَى يُذِيبُ مَن فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ جَمِيعًا وَيَزِغُ بِهِ الرَّاعُونَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وما أنت بهادي العمي عن ضلالته إن, تسمع إن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 ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون